وَحِلَّ لَكُمُ اللَّيْلَةَ طَعَامُهُ وَلَكُمْ شَرَابُهُ فَاستمتعوا به وما تفعلون من خيرٍ فاعملوه إن كنتم مؤمنين اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ கும فالآن باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تَآيَةَ بَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمْ مُسْقِيَةً لَيْلِ وَلا تَمْشِ رُوحُهُ وَأَنْتَ مُعَكِّفٌ فِي الْمَسَاجِدِ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 وَلَا تَكُونُ أَمْ وَلَكُن بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَقُولُوا فَرِيقًا مِنْ أَمَّامِ النَّاسِ بِالِاسْمِ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِدِينِ النَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْتَ تَلْبَسُ الْبُيُوتَ مَعَهُ وَتُلِبُّ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ